وهي صورنا وإحنا نتحدث عن رمضان وفضل رمضان و... و... والمشكلة المصور يدخن وهي سبحان الله لا يعني هو مسكين فعلا متأثر بالكلام ويشوف الرجال يبكي فهو مع شدة التأثر يأخذ لشفتتين ويسبح فنحن على الهوى وكانت الغرفة أيضا ليس استوديو غرفة وبالتالي المكيف عامل صوت فهم أطفاء المكيف حتى ما يعمل صوت على, ال... على الصوت حق الهواء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 لما خلص المكالمة أنسى الزقارة الأولى فأطلع البكت وأشعل زقارة ثانية ثم أتذكر فيه زقارة مشتعلة فأخذ الثنتين من شدة التعلق ادعي لي يا شيخ ادعي لي قلت آه تريد لي أدعو لك قالي والله ادعي لي قلت تعال ادعو لك قاله وين قلت آه عند الكعبة ندعو لك فقربت عند الزجاج حتى رأينا الكعبة أمامنا قلت ارفع يديك قال ليش قلت وشي بس سؤال قال نعم قلت كل هؤلاء الذين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 وأمه وأب وأبي وجعل الرجل يبكي وينتفض ويأمن يمكن عمرك كان 63-64 سنة لما دعوتي يمكن 4-5 دقائق ولحظ الرجل خشع وبكى قل في آخر الدعاء اللهم إن ترك التدخين تستجب هذا الدعاء وإن لم يتركه تحرمه منه فالرجل المسكين في آخر دعوة ما يدري يقول آمين ولا لا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 وسلم عليه وانا لم اعرفه سلم عليه سلام حار وحظني فظلنت انه يعني زال الله محبه او انه متابع بعض الحلقات وشكرته وقلت بارك الله فيك وزاك الله خير قال انت صاحب فضل عليه قلت كيف قال تذكر المصور اللي قبل سنتين في ذلك الفندق مع فلان في المقابلة الفلانية قلت نعم اذكر اللي كنا في رمضان قال ايوه في رمضان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 يطبق مثل هذا في المدينة ويسعى ويكاتب الجهات المسؤولة ويكاتب أمير المنطقة وهو يسعى لأجل أن تمنع من كل المدينة طبعا هذا سيجعل الناس يقلعون غصبا عنهم لأنه جاي إلى المدينة بيدلس أسبوعين كل البقرات ما فيها دخان وبالتالي نفس الزائر لما أسبوعين ما يدخن خلاص تعود يقول تدري تركه لله ف عليه عليه